السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الحبيب كيف حالكم <تصفيق> عساكم بخير <تصفيق> الحمد لله الحمد لله أسأل الله يتم عليكم نعمة الصحة ويديم عليكم ويديم علينا هذا الفضل طيب شيخنا هل تسمحون لنا أن نبدأ بالقراءة هل تسمح لنا شيخنا أن نبدأ بالقراءة شيخنا نبدأ نبدأ أحسن الله إليكم مبارك الله فيكم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> شوف نرى الش... شوف الصوت يقول شيء لا لا لا صوت بطيء طيب اخواني على البث على اليوتيوبر الصوت واضح بارك الله فيكم طيب هناك صفحة واحد وثمانون قال الله تعالى من ربكم من للابتداء والخير هنا الوحي أو أعم يبين الله تعالى شدد عداوتهم حسدا للمؤمنين لئلا يغفروا بنفاقهم هذا كان موضع الذي فيه خطأ قرانا نعم بإسنادكم متصل إلى جامع البيان في تفسير القرآن من إيجي علي رحمة الله قال ما ننسخ من آية نبطل حكمها أو النسخ رفعها من القرآن قال الغزنوي نبطل كتبديل حكم من حل إلى حرمة أو من حرمة إلى حل ويكون اللفظ من القرآن منه أو النسخ رفعها قال الغزنوي رفعها أعم من أن يبطل حكمه أو لا الثاني نحو لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى بهما ثالثة أو ننسها نمحها عن القلوب قال الغزنوي عن ابن عباس رضي الله عنه كان الوحي ينزل عليه بالليل وينساه بالنهار فلذا أنزل أو ننسها أو فلذا أنزل أو ننسها نعم بابا الشيخ محمد نعم نعم لا الصوت واضح الان الشيخ محمد الصوت انقطع الصوت كيف انقطع يا شيخ انا صوتك واضح عندي عبد الله افتح المايك عندك أنا المشاركة خل المشاركة أغلق المشاركة طيب الآن الصوت واضح نعم واضح طيب أو ننسها نمحها من القلوب عن القلوب قال الغزني عليه رحمة الله عن ابن عباس كان الوحي ينزل عليه بالليل وينساه بالنهار فلذا أنزل أو ننسىها منه ومن قرأ ومن قرها ننسى أي أو ننسئها أين نؤخرها ننسئها أي في اللوح المحفوظ أو نثبت قراءتها ونبدل حكمها فعلى هذا النص عكسه قال الغزني وفي حاشية النسخة الأول قول عمر وابن عباس والثاني قول ابن مسعود أو قال في الحاشيه الرابعة نثبت حكمها ونبدل قراءة نحو الشيخ والشيخ إذا الزنياء فرجموهما منه نأتي بخير منها أنفع للعباد في الدارين أو مثلها في المنفعة نزلت حين قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يأمر بخلافه فما, فما هذا إلا كلامه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير من النسخ والتبديل ألم تعلم خطاباً خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته بدليل وما لكم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء فيهما من نسخ وتغيير والآية وإن كانت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته لكن في الحقيقة رد وتكذيب لليهود لإنكارهم نسخ التوراة وما لكم من دون الله من ولي والي يلي أمركم ولا نصير انصركم كذا الفرق بينهما أن الوالي قد أن الوالي قد يضعف عن النصره والنصير قد يكون اجنبيا أم تريدون أي ألم تعلموا أنه يأمر وينهى كما شاء أم, أم تعلمون وتقترحون في السؤال فأم معادلة, معادلة للهمزة أو منقطعة قال الغزنوي في السؤال يعني أم إما متصل معادله لقول ألم تعلم وإما منقطع أي لم تعلموا أن له القدرة الشاملة والتصرف كيف أراد ثم قال بل لكم علما لكن تختلحونك بالسؤال كما اقترحت على موسى عليه السلام منه وقال في المنقطع في الحاشيه الثانيه معناه بل والهمزه نعم لكم السلام الله ياك الله إذا الحاشية فيها فيها منه فليست الغزنوي ولكن ال ال الذي أدرجه هو الغزنوي صحيح لا الحاشية التي فيها منه يعني من المؤلف من النتيجة فهو من من تعليقه بيز بين تعليقه وبين كلام المؤلف بينه يعني من المؤلف. طيب خلاص يعني أقول لا أقول شيء مباشرة أقرأ دون أن أقول قال الغزنوي. لا يقال فيها الغزنوي. طيب إن شاء الله. غارك الله فيكم. من قضى معناه بل والهمز للمبالغة في النهي حتى كأنهم كانوا بصدد الإرادة فنفنه عنها فضلا عن السؤال يعني من شأن العاقل ألا لا صدر الإرادة. ل لإرادة ذلك والمراد أن يوصيهم أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه لأن ما عن المنقطعة بل والهمزة الإنكار منه أن تسألوا رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله إلى إلى الناس يجمعين كما سئل موسى من قبل اهل الكتاب قالوا اتنا بكتاب نقراه وفجر لنا وفجر لنا انهار نصدقك فانزل الله تعالى أو قريش او قريش سالوا ان يجعل لهم الصفا ذهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وهو لكم كلمه لبني اسرائيل فابوا ورجعوا قال في الحاشية الثالثة على الوجه الأول المخاطبون هم اليهود وهو قول ابن عباس وغيره على الثاني المخاطبون قريش وهو قول, قول مجاهد والسدي وقتاد منهم وفي الحاشية الرابعة قال يعني إذا ظهرت تلك الآية فمن يكفر منكم فإن الله لا يمهله ويعذبه فلذلك أبوا عن الإيمان ورجعوا عن مقترحهم محبة للكفر كما قال الله لهم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين المائدة <تصفيق> ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يشتري الكفر به فقد ضل سواء السبيل وسطه أي خرج عن الطريق المستقيم هكذا شيخنا وسطه أم وسطه ود كثير من أهل الكتاب كان من أحبار رجال جاهدوا في رد الناس عن الإسلام فأنزل الله تعالى لو يردونكم لو يردونكم ذهب بعض النحات لأنها مصدرية إلا أنها لا تنصبه كما فصلناه بقول يود أحدهم لو يعمر ألف سنة البقرة لو يردونكم لو بمعنى أن من بعد إيمانهم كفارا حال من كم أو مفعول ذا ليرد ليردون لتضمين معنى التصيير حسدا علة ود هكذا يود ودة علة علة ود من من عند أنفسهم على التفسير الأول من عند ظرف ظرف لغو بودا وعلى الثاني ظرف مستقر صفة لحسد او قيد او قيد مبالغة مبالغا ليكون مقيدا والا فالحسد لا يكون إلا من الانفس من عند انفسهم اي تمنوا من عند انفسهم لا من قبل التدين أو معنى حاسد او معناه حسدا مبالغا منبعثا من اصل نفوسهم من بعد ما تبين لهم الحق في التوراه فاعفوا عن عن مجازاتهم وصفحو وأعرضوا عنهم حتى يأتي الله بأمر بالقتال او القتال والسب والجلاء أو إسلام بعض إسلام بعض, إسلام بعض والباق والباقي لبعض إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيصبروا على المخالفة واللجوء إلى الله تعالى بالبر وما أتلقى وما تقدمون لانفسكم من خير تجدوه أي ثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير فلا يضيع عمل عامل وقالوا أي أهل الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وهذا لف بين قولي اليهود والنصارى ثقة, ثقة بفهم, بفهم السامع تلك إشارة إلى أن لا ينزل على المؤمنين خير أو أن يرد يردوهم كفارا وأن لا يدخل الجنة غيرهم أو إشارة إلى الأخير بحث المضاف أي أمثالها قال في الحاشية الثانية إشارة يعني أمانيهم بصيغة الجمع يأبى أن يكون تلك الإشارة إلى شيء واحد فلا بد من تأويل إما بأن يقول إشارة إلى متعدد أو إلى, أو إلى واحد بحرف المضاف أي أمثال تلك وقال في الحاشية الثالثة قيل أفرد المبتدأ لفظا لأنه كناية عن المقالة وهي مصدر مصدر يصلح للقليل والكثير وأريد وأريد بها الكثير باعتبار القائلين القائلين ولذلك جمع جمع الخير فطابق من حيث المعنى وقال في الحاشية الرابعة قيل جمع الخبرة الخبر. طيب دقيقة وكبر وكبر الصورة ليكون واضحة جدا جمع الخبرة بارك الله فيكم نعم <تصفيق> وقال في الحاشة الرابعة قيل هذين وجهان خلاف الظاهر أما الأول فلأن كل جملة ذكر فيها كل جملة ذكر فيها ودهم قد انقضت وكملت واستقلت في النزول فيبعد أن يشار إليها هكذا أما الثاني فللحذف ولأن هذا يبعد فلا يبعد ان يشار اليها واما الثاني فالحذف ولأن هذا المعنى يناسب اذا كان اماني امانيهم أو امانيهم مبتدا وتلك خبر امانيهم اي تمنوها الله باطلا قل هات برهانكم على اختصاصكم بالجنه ان كنتم صادقين بلا إثبات لما نفوه من دخول غيره من جنة من أسلم وجهه لله أخلص له نفسه أو دينه أو عمله وهو محسن متبع, متبع نبي الله عليه الصلاة والسلام قيل مؤمن قال في الحاشية نقرأ الحاشية مباشرة يعني العمل المتقبل شرطان أحدهما احدهم أن يكون خالصا لوجه الله لا فيه رياء والثاني أن يكون صوابا موافقا للشريعه منه فله أجره عند ربه ثابت لا ينقص ولا خوف عليهم في الاخره عند الفزع الأكبر ولا هم يحزنون على ما مضى قال وقالت اليهود, ليس وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود النصارى على شيء هكذا شيخنا امر يتعد به هكذا او امر على شيء امر يعتد به ايوه شيء أمر يعتد بارك الله فيكم على شيء أمر يعتد به قال في الحاشية لو لم يفسر على هذا نعم امرن بدل شيء أمر بدل شيء بارك الله قال في الحاشية لو لم يفسر على هذا الكلام على, على هذا الوجه يقول كلام يقول كلام كل منهم صدقا فلا يكون قوله وهم يتلون الكتاب ردا عليهم ولا يكون ولا يكون لواو الحال موقع حسن منه أي بينهم باطل من أصله نزلت حين قدم وفد نجران فتنازعوا مع اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مطلقا دائما وهم أي الفريقان يتلون الكتاب وفي, وفي كتاب كل منهما تصديق من كفروا به كذلك مثل تلك الذي مثل أو مثل شيخنا مثل ذلك الذي س... سمعت او سمعت, سمعت سمعت سمعت بارك الله فيكم كذلك مثل ذلك الذي سمعت تا الله إليكم قال في الحجة الثانية يكون إن يكون تقديره الأمر كذلك ثم ابتدع وقال وقال الذين لا يعلمون إلى آخره منهم قال الذين لا يعلمون أباهم الذين مضوا أو عماء أو عوام النصارى أو مشرك العرب قالوا في نبيهم أو أمهم أو أمم قبلهما مثل قولهم بخهم الله على التشبيه بالجهال وهو مفعول مطلق لقال على التشبه وبخهم الله على التشبه بالجهال وهو مفعول لقال وكذلك مفعول به وقيل كذلك مبتدأ ومثل قولهم مصدر أو مفعول لا أو مفعول لا يعلمون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بما استحقوا عن الحسن أو الحسن هكذا بما استحقوا عن الحسن أو الحسن هو تكذيبهم وادخالهم النار بما استحقوا فاصلة أيوة. عن الحسني. آه. وقول عن الحسني هو قول الحسن بما بمستحقه. لا. عن الحسني هو تكذيبهم وإدخالهم النار. طبعا هنا لا يوجد عندي فاصل شيخ نام في في هذه الطبعه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. لا يوجد عندي. ومن أظلم ممن نعم سلام الله عليكم فيكم ومن اظلم ممن عم ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قال في الحاشية الثالثة وهذا هذا كما تقول لمن آذى صالحا واحدا من أظلم ممن آذى الصالحين وقال في الحاشية الرابعة قوله أن يذكر أي من أن يذكر بحث من وقيل بدل اجتمال من مساجد الله أو مساجد الله ولا تناقض بين قوله هذا وبين قوله فمن أضرم ممن افترى على الله طبعا الحاشية في الأعراف وقوله ومن أضرم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها في السجدة لأن معناه هؤلاء أظلم ولا يدل على أن أحدهم أظلم من آخر بل كلهم مواسن مساوين في الأظلمية متساوين متساوي عندكم عندي مساوين بارك الله فيكم متساوي وعندي مساوين بارك الله فيكم متساوي في الأظلمية قال عام لكل من خرب مسجد وإن كان سبب نزوله منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل مكه ويحج عام الحديبيه او خراب اعظم مما فعل من اخراج المسلمين واستحواذهم بالاصنام اي خراب واي خراب اعظم واي خراب اعظم مما فعل من اخراج المسلمين واستحواذهم بالاصنام أو نزلت في الروم خربوا بيت المقدس قال في الحاشي الأولى ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله وسلم بعد الفتح أن لا يحج بعد العام مشرك المملكة له أجل فأجله إلى مدته منه أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين خبر معناه الطلب. لا تمكنهم من دخولها إلا تحت هدنة أو جزية أو بشارة للمسلمين الى أو بشارة للمسلمين أنه سيكون كذلك أو ما كان ينبغي أن يدخلوها إلا خاشعين فضلا أن يخربو أو ليس الحق أن يدخلوا إلا خائفين عن المسلمين فضلا من أن يمنعوهم منها. قال في الحاشية الثانية ما كان لهم. في علم الله وقضايا يدخلوها إلا خائفين وقد أنجز وعده وقال في الحاشية الثالثة الأول قول سعيد بن جبير عن ابن عباس وكأنه أرجح لأن القول الثاني وهو قول العوفي عن ابن عباس وقول عكرمة ومجاهد والسدي أن النصارى أن النصارى أخرجوا اليهود ومنعوهم عن الصلاة في بيت المقدس اليهود إذ ذاك عن... مقبولة... عن... غير مقبولة ومنعهم عن الصلاة إذا عندي عندي نقص يعني هنا سقطت كلمة وصلات نعم الله لكم وصلات اليهود إذ ذاك غير مقبولة لأنهم لعنوا في لسان داود وعيسى بن... وعيسى بن مريم وذلك بأبيه عصوا وكانوا يعتدون منهم يحتاج إلى تصويب هذه الجمله قال لهم في الدنيا خزي قتل وسبي أو جزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب له الأرض كلها إن منعتم الصلاة في أحد المساجد فأينما تولوا أي في أي مكان توليتم القبلة فثم وجه الله أي جهته التي أمر بها لا يختص بمسجد ومكان أو معناه بأي جهة وجهتم إليها وجهكم فثم قبلة الله قال في الحاشية الرابعة قيل الوجه الجاه كما يقال فلان وجه القوم أو أي موضع شرفهم معناه فثم جلال الله وشرفه وعظمته نستكمل قبلة الله المشرق والمغرب أو, ذات أو ذاته مطلع بكم إن الله واسع محيط من الأشياء رحمة لا يضيق, على لا يضيق على عباده عليم بالأعمال في الأماكن أو نزلت في صحابة عميت عليه من قبلة فتحروا القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة ثم تبين خطأهم أو نزلت في صلاة التطوع حين السير أو في تحويل القبلة لما عيرت اليهود بأن ليس لهم قبلة معلومة أو لما نزلت أدعوني, أدعوني أستجب لكم غافر قالوا أين ندعو فنزلت أو لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قالوا إنما كان لا يصلي القبلة كيف نصلي عليه فنزلت نقله ابن جرير رضي الله عنه قال في الحاشية الأولى روى الترمذي وابن ماجه وابن بحاتم أنها في شأن من عميد عليه القبلة قال الترمذي حديث حسن ليس في بذلك وروى الدار قطني أيضا برواية أخرى وضعفها والثاني هو الذي وهو الذي أنها في التطوع في حديث رواه الترمذي والنسائي وابن بحاتم وابن بحاتم والثاني قل من عباس ومجاد والحسن وعكرمه وقتادة وغيرهم والرابع قل من جرير والخامس نقل من جرير وقال قال آخرون هكذا هذا الوجه لا يخلو عن إشكال فتأمل والأولى أن يحكم بعدم صحة الرواية والله أعلم منه وقال في الحاشية الثاني أو نزلت قال أخرجه قوله أو نزلت إشارة إلى أنه قد علم من التفسير الذي ذكرناه ذكرنا وجه آخر بسبب النزول فإنه إذا كان سبب النزول الوجوه الخمسة أو الوجوه الخمسة الذي سنذكره فيكون معنا فأينما تولوا فثنى وجه الله لا يصدق إلا على المعنى الثاني في في بعض والثالث في والثالث في والثالث في بعض فتأمل منه طيب شيخنا شيخ عبد الله انظر الشيخ هل نكمل أم نقف هنا نعم نعم أسأل الشيخ أن نقف هنا أم نواصل شيخنا سلام عليكم هل نقف هنا أم نواصل نقف هنا شيخنا نقف هنا بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم وأدام الله فضلكم وفيضكم شيخنا طيب شيخنا نسألكم الإجازة فيما قرانا شيخنا <تصفيق> نعم نعم شيخ قبلنا وتشرفنا قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وحسن الله إليكم بإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا في مثل هذا الموعد إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب إخواني بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم كان هذا المجلس التاسع وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه سنواصل من هذا الموضع في المجلس القادم وأشكر فضيلة الشيخ شيخنا صلاح الدين بالفقه القرشي على هذه التصويبات وهذه التعليقات المباركة ويعني أسأل الله أن يديم علينا فضله بارك الله فيكم شيخنا وحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله خيرا نلتقيكم غدا باذن الله شيخنا <تصفيق>